بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنْفَلا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 الله الذي فات س. وتخر الشمس والقمر يجري لأجل مسمى. to the في <تصفيق> الدكتور محمد of وَإِنَّ عَبَّكَ لَسَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا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 Allah يعلم ما تحمل كل أنسى وما تجيد الأرحام وما تزيد وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشهادة الكبيرة متاع تَوَامٌ مِنْكُمْ مَن أَصْلَحَ الْقَوْلَ وَمَن دَهَرَ فِي رَبِّهِ وَمَن غُرِمَ Oh <laughs> قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوع I'm done. أو أولو الأرض الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون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 والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة, وأقاموا الصلاة صلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَنَاوَوا وَيَذَرُونَ الْحَسَنَاتِ السَّيِّئَاتُ أُولَئِكَ هُمُ جنات عذن يدخلونها ومن صلع من آبائهم وأزواجهم وَالْمَلَائِكَةُ ئكۃ يدخلون عليهم مِنْ من كلاب صابت فنام عقب الدار والذين ين قذون أهداه الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي. ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم ولهم ام الله يوسع الرزق لمن وفرحوا بالحياة الدنيا وما الع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليهم آيات من ربي إن الله يضل من الذين آمنوا وتقوا ان قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تقمئن القلوب الذين آمنوا وذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمَمٌ لتتلو عليه لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو طلم به الموتى بل لله الأمر رميعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءَ وهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارات أو تعر قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي عاد الله ولقد ذَرَأْنَا برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم كيف كان عقاب أفمن هو على كل وجعلوا لله شركاء قل سموهم بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القوم ملزونين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما مثل الجنة التي وعد الموتين نجري من تحتها الأنهار تلك الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَعْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أَنزَلْنَاهُ حُكُمًّا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَأْتَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ من لا يثبت وعنه أم الكتاب وإما نري أنكبا الذين عدوهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَا نَ ثِلْأَ الْأَرْضِ قُفُهَا مِنْ أَقْفِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكو جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى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 الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من علمات إلى النور بإذن بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَذِيدٍ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الَّذِينَ يَجْرِلُ تحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون وَجَعَلْنَا سُدًى عَن سَبِيلِ اللَّهِ يُعَيْرِفُونَهَا أولئك في ضلال بعيد وما أَرْسَلْنَا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم أيضل الله من يزال وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من إذ هم بأيام الله إن في ذلك لايات لكل صب بارشكو وإن قال موسى لقومه اذكروا نعمت الله عليكم اذ أنجاكم من آل فرون يسومونكم سوء العرق يسومون لأنكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون وفي ذلك بلاء من ربكم ماضي ذن ربك لا إشكال ثم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآز وثموت والذين من بعدهم لا يعلموهم إِلَّا الله جاءت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 وقالوا إن كَفَوْنَا بما أرسلتم به وإن قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرْ لَكُمْ ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون أما كان يعبد تريدون أن تصدون ما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسرقان مبين. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّيَأْكُلَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ إِلَّا أَن يَمَسَّنَا بِهَا الْمُصْطَفَىٰ وَمَا قَلِيلُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا لَنَا أن لا نتوكل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعدن في ملتنا فاوحى اليهم ربه لنهلكن الظالمين ولنسكنا لكم فَأَنِكَ لِمَنْ خَافَ وَأَسْتَفْتَحُوا وَقَابَنَ كُلُّ جَبَانٍ نَعِيدٍ مِنْ يتجمعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بميك يا تيد الموت من كل مكان وما اغوا بمن ديون مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت بإريع في يوم الناصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعي أَلَمْ تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق إن يسأ Debe-i-khaqin وبرزوا لله جميعا فقال الضغفاء للذين استكتوا бо إن كنا لكم تبغف آل أنتم إن كنا لكم نَنا مِن عَذَابِ اللَّهِ الشَّيِّ الله وعدكم ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْ إني كفرت بما أشرك تموني من قبل النوال. وَقُذِّلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ طَعْرٍ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 أصلها ثابت وطرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإن ربها ويضرم أو أمثال الناس لعلهم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 ويفعل الله ما يشاء لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفر رو وأعلم قوم دار الضب دهن يصلونها القرار، وجعلوا لله أنذاذ ليضلوا عن قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا صلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلان وَعَلَى النَّاسِ فَرِيضَةٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَقِيْعَ فِيهِ وَلَا قل لعبادي الذين آمَنُوا يقيموا الصَّلَاةَ وينفقوا مما رزقنا يهم سرا روح علانية من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلاف الله الذي خلق السماوات والارض في <تصفح> رزقا وَسَخَّلْ لَكُمُ الْأَنَّارِ لكم الشَّمْسَ القمر وان ثقل لكم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْمَوْتُ أَخَذَنَا وَإِذَا الْقُبُورُ بَلَعْنَا بِهَا وَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب انهن اضلان كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه وَمَنْ عَفَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رُّعِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرْبِ رَبَّنَا إِنِّي أَشْكَنْ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فعل الأفئدة من الناس فجعل إِذْ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ فَرَبَّنَا اِهْدِنَا كَيْ تَهْدِيَنَا صِرَاطَ الَّذِينَ هُمْ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكفر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل, وتقبل s من قبل وسكنتم في مساكن الذين هولوا أنفسهم وتبيلكم وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَاعَلْنَا وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَأْقَمْنَا مَوْعِدَ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم الله مكرهم وَإِن كان مكرهم لتزول منه الجمال <تصفيق> فان الله مخلف إن الله عزيز ذو يَا مَنْ طُبِدَ لِلأَرْضِ وَعَيْنُ